الناس الله الرحمن كثير من الناس يتسلّمون عن محبة الله وكتاب المقدس بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل صدلك ويقع على الناس ان يسألوا عمليا كيف نصر الى محبة الله ازاي نصر الى محبة ربنا يريد نتأمد معا في هذا الموضوع وناخد فيه بعض التجاريب في العملية لكي نصر الى محبة الله التدريب الأول. لكان سوءا الى محبة الله ينبغي انك تفكر فيه كثيرا وتنشغل به كثيرا لما واحد يحب واحد ثاني بيفكر فيه كثير كل ما يفكر فيه يحبه وكل ما يحبه يفكر فيه احنا الاننا بنفكر في العالم كتير بنحب في العالم اني فيه هواية حتى بيفكر فيها كتير بحد اللي اني فيه صورة بيفكر فيها كتير بحد اللي في الشهوة معينة بيفكر فيها كتير يحبها ففكر في ربنا كتير خل ربنا يشغل عقلك دي اول نحط اما اذا كنت طول النهار ربنا مش على فكرة بل على روحك ان قلت انك بتكبرك او هتوصل الى محبة ربنا لهذا مسألة التكتير في ربنا كثير والانشغال دي يحتاج الى نمرة اثنين ونمرة ثلاثة نمرة اثنين انك شئرة كثير عن ربنا ونمرى ثلاثة انك تتكلم كتير مع ربنا ونمرى اربعة تتأمل كتير في ربنا ناخد كل واحدة الوحضين تفكرها الله كثيرا تحتاج انك تقر عنه على ما تتفكر فيه لان القراءة تعطيك مادة للتفكير أو انك انت تتأمن فيه يعني لأضرب لكم مثلا أو أضع أمامكم تدريبا معينة خذوا سفاة الله الجميلة سفاة الله الجميلة مجالا لتأملك الشخصي أو لتفكيرك الشخصي خذ مثلا سفاة الله القادر على كل شيء وكثث بتاعاتها الموجودة في الكتاب المقدس وفي حياة الناس خذ صفة ربنا الحنين الصيد السفوق الذي لم يسمع معنا حسب خطايانا ولم يجادينا حسب آياتانه خذ صفة ربنا المحتمل الذي احتمل كل خطايا العالم وما زال يحتمله خد تفت ربنا التويل البال خد تفت ربنا غير المحدود غير المدرك الذي لا يتعه مكان الذي هو فوق الزمن الذي السماوات ليست كافية ليه ولا تشعه الله الذي لا بداية ايام له ولا نهاية. فأما المثل في سفر الله المتواضع إلا على الرغم من العظمة الكبيرة ساعته ليتكلم معه يظهر لإبراهيم في يونان يستمد اليقينه. يستمد الأمور البسيطة التي على الأرض خص فاض الله الجميلة نجلا لتأملك شخص فصار واحد جميل وانت تفكر في جماله بتحبه واحد جكي وانت بتفكر في زفائه بتحبه واحد قوي وانت بتفكر في قوة شخصيته بتحبه واحد غريب وانت بتفكر في جركه بتحبه تفخر في رجلنا في استفادة كلها وانتا تحبه وانتا هتحبه كده من غير ما تعرفه مش معاوين تحبه واحد تدهله فابتدي اعرفه اقرى كتير عنه ان قريب كتير عنه تحبه وان حبيبه تقرى كتير عنه دائما لما عاخد يحبه واحد يقعد يقرى كتير عنه متبعتي كده يستعطي اخباري يلاقي واحد يحبه بكل من افطال الرياضة من افطال الملاقبة من افطال الفيرة اول ما يلاقي خبر عنه يعيزي اقراني فبردنا بكل الافطال بكل نحية منها فيه اقرأ عنه كتير تعمل فيه كتير ما ان كل الصفات الجميلة التي تحبها انت موجودة ربنا بل ان الموضوع ده هيعطيك مجالا يبقى من فرق فيها يفكروا دي كتير وينشغلوا دي تبدأوني ساعات الواحد يفكر في الاسي لنفرد الواحد ما بيحدث ربنا وما بيعرفوه ما بي تكرت بيه طب لما يطلع السمد ويقعد مع ربنا ويحط ويطلق حتى ربنا حتى تاني وان ايه الهتاوه ما بيش مزد فيه يعاكم في الزيت من لانك لازم يجب نتعمل من للنعيش مع ربنا تلتجي تتمرن انك تحبه وتحيا معاه وتفكر فيه وتتكلم معاه على سنك الشاق الى الوجود الدائم معاه في الابدية تستاق للوجود الدائم معاه في الابدية وهذا يدعون الى نقطة اخرى وهي التخلص من كل محبة تتعارض مع محبة الله التخلص من كل محبة تتعارض مع حبة الله تفعل امرحان فيه ولهذا تذكرنا الكميشة باستمرار في كل حداس وتقول لا تحضر العالم ولا الاسياء التي في العالم ان احضر احد من العالم فليس فيه محبة لله. وعيضا يقول الكتاب محبة العالم عدوة لله ان شغل بمحبة العالم وتقول احد طرفنا معطيه حاجة تانية تغلاء حاجة تانية تغلاء الحاجة تسرح اللي تغلات بتسرح فيه ونسيب ربنا وتسرح فإن اللي بسل وبسرح في الصلاة هقولك يبقى محبتك لربنا مش كاملة بتسرح في الحاجة اللي انت بتسمي بها لو كنت محكمة ربنا كنت سرحت في ربنا كنت أسماء عملك في العالم سرحت في ربنا مش أسماء صلاتك سرحت في أعمال العالم يعني احنا بناء في لا تحب العالم ولا الأطياء التي في العالم من أجل هذا كان الأشخاص الزاهدون في العالم هم أكثر الناس قدرة على محبة الله الحاجة اللي بتحبها وتتعمق بيها هي اللي بتسرح بيها الحاجة اللي بتحبها وتتعمق بيها هي اللي بتسرح فيها فإذا حبيت الخصية هتسرح الخصية وإذا حبيت الفلوس هتسرح الفلوس وإذا حبيت الوظيفة أو العظمة هتسرح في الوظيفة أو في العظمة وإذا حبيت الجمال هتسرح في الجمال وإذا حبيت ربنا هتسرح في ربنا ما تسرح في زوجك لأنك لست متطبّق وماذا تحبوك لي حتى نبت تسرح جديه جيه جيه جيه جيه جيه جيه جيه ياريك يكون ربنا مجال لتشكيرك ومجال للسرحانك ومجال لقرأتك ومجال لحديثك لما تحب واحد تحب تتكلم معاه اتكلم مع رسولك وبكلامة معاها تحبه بكلامة معاها تحبه لذلك من التدريب التي توصل الى محبة الله على السلاح تتعلم السلاح وبالسلاح تصل الى محبة الله وبالسلاح تذهب في العالم. وتسعر انه الاعقيم له وبالصلاة حصل الى عمق السلام اللي بتقوله بالصلاة كل ما تسلم كل ما حصل, حصل لأعماقه فمنقد انك انت حصل الى محبة ربنا عن طريق السلام ولو تضغط على نفسك في الاول ولو تضغط على نفسك في الاول هتوصل والخديثون لم يصلوا الى صلاة الحب في بادئ الامر انما تجرجوا في عمق السلاة وعاطفية السلاة الى ان وصلوا الى سمال الحب بقدر الانسان ولذلك حينما تصلي حاول انك تصلي بعاطفة وكل كلمة مشاعر تقولها في قلبك قلها من ألبك قلها معاكتك قلها بصحن يهو ومن أجمل الصلوات التي توصل إلى محبت الله صلوات التسبيح وصلوات الحب والعاكتك جاي الصلاة يا رب يسوع المسيح مخلص السالح أعطى فرقا للمسيح والثلوات اللي فيها اسم ربنا كتير واني فيها عواصف كتير ومن شاعر كتير وحب كتير ما تكتفير بالصلوات الخاصة وبالصلوات المزامين والأجلية اقرأ ايضا في الثلوات الخديثين وشوف ايه الكلام اللي كانوا بيقولوه وحاول انك انت تقول شوف داودي يقول ايه بارك يا نفس رب وكل ما في باطني ليبارك اسمه الحدود لأن بكسر هذا المشاعر يصل الإنسان إلى محمد الله. استخدم في صلواتك عبارات الحب وعبارات العاطفة. استخدم في صلواتك عبارات الحب وعبارات العاطفة. مكثير من الاباء تم يترروا ثلاث وحبك يا رب يطير المسيح وعبارك اثنى او تلي من اجل هذا الحب قلو يا رب اسكب في محبتك بالروح القدس. يعطيني محبتك فعطية من عندك كما يهدى من عندك ما او تلي قلو وحبك يا رب اعطيني يا رب ان احبك كما ينبغي ما تحرنيك يا رب من محبتك اسك يا محبتك بالروح القدس. علمني يا رب ازاي احبك دربني يا رب في محبتك كلم ربنا ومن وليكانك ياخد على الكلام مع ربنا ليكانك ياخد على الكلام مع ربنا جاي واحد يتعلم اللغة بإني يتكلم فيها كثير ولو يرقب في الأول فإنت كل ما تتكلم كل ما نسانت يأخذ على الكلام مع ربنا كلمه كلام محبة وقتلت منه المحبة في سلواته قلني يا رب انزع مني كل محبة تتقفره حتى تبقى محبتك هي المخيفرة على قلبي ما تخليني يا رب أحد حد غيرك أو ما تخليني يا رب أحد حد أكثر منك. خلي محبتك هي اللي تزعلني. وخلي محبتك هي اللي تملك قلبي. وما تخليني التصرف أي تصرف يجرح محبتك أو يسيء إلى محبتك. أنت لي عندي علي. لان اكتركت محبتك الاولى تبرد جعني يا رب الى محبتك الاولى تعطيني محبك الاول او اكثر درب نفسك على الكلام مع ربنا يكلموا كلام عاطفين يستخدموا في الصالة كده وانتا خدلان من ربنا ومشتعرف تقول كلمة حب مفيه نفسك لان انت حتى لو يحبوا واحد يقعدوا مشتعرفين يقولوني عارف ربنا نفسه يا كتبني دي صلاح من اجل الحب ويديك المحبه دي انا ادنى اخو مش نسال السلام هو عارف القلب من جوه فيه ايه انا انا بحطك بس يعني مبسوط منه اقول لك الكلام ده في محادثه هو ده هو التي توصلك الى محبك الله تذكرك احتنات الله عليك السكر احتنات ربنا عليك السكر الجماين اللي عملها ربنا فيك من اول ما تولدته قبل ما تتولد قبل ما تتولد يعني مثلا كان ممكن والديكت ما تولدك وما انت فاكت في الاجتماع النهائي انهم لكن ربنا من احساناته اليك والينا انه انه قلتك وقلتك وقلتك وقلتك وقلتك السكر ربنا اتى بك الى هذه الساعة يا مناس معت الزمان انت الحمد لله ربنا كبرك ونمك واتى بك الى هذه الساعة لذلك في ثلاث الزكر بنذكره انه اعتدنا الى هذه الزكاعة الزكر احسانات الله اليك في كل نحية من ناحية الحياة في الصحة في العمل في الزراكة في التعامل مع الناس في تسر عليك و تسر على خطاياك فلم تنكثث للآخرين بالتوبة التي اعطاك الله اياها في سماحه ليك بالتناول بالتمرار اشكر على الخداء العظيم الذي وهبه لك اشكر ربنا على كل احساناته لان يجيده تخليك تحبه كل ما تفكر انه عمل فيك حاجة صويتة الناس العاديين لما تفكر جماهيلهم للخطبخ ولهذا قال داود باركي يا نفس الرب وكل ما في باتني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته ولا تنسي كل حسناته يعني اثمر منك احسان الله اليها لنتذر ونتذمر من أجل كل بيها ولي التدريب ليك تنسك ورعة وتعال تكتب ايه احسنات الله عليك؟ لا اقول لي يا رب ان انا بروحة تنيك و يا رب ان انا عاستم بالتمام اذكرت يا رب ان كل ما باختئ بتجيني توبا اذكرت يا رب ان انا برجع في كلامي وانت ما برجعت في كلامي اشكر ربنا على احساناته لي وعلى احساناته الى كل من تحدثهم يعني نعم لأريبك له اروع كن ولكل صلاح في سبيلك اشكر ربنا على مواهبه التي اعطاك اياها سواء من جهة زكاة او خوال او قدرة او محبة للناس او حتى روح مرحة لطيفة او قلب واشع او اي حاجة انا رفع الكرة لكن في الكرة المواهب اللي ادهالك و, بدهالك و... و وتكبر من جوه او تدين غيرك تقول لي عذكرك يا رب انه هن كدت وكلبه متاسع وريح مرحة وما خلقتي تكتر زي سلان لا دي هتخليك تلخبط متاسع اذكر ربنا لتذكر احساناته اليك وقل لي يا ريك يا رب انا احبك زي ما انت بتحكمي لأن الاختنات الله التغير الاختنات يعني ربنا خير واخنين وديواجع خيرات لا بخيراته بسبب حبه نحن نذكره على محبته في الاول اللي خلته يدينا الاختنات بكلها والكتاب بيقول نحن نحبه لأنه أحدنا وحبنا فالكتر محبت الله إليه أجّكرها. يا مرفقنا بيعمل فينا حداث ما إحنا بنتها، أو ننسدها لأنفسنا، أو ننسدها إلى الآخرين. رحنا نعمل مع جميل ننسبه إلى جفاء الشخص، ننسبه إلى الناس الذين عاونوك وساعدوك هو عمرك ما تفكر ربنا هنا؟ انت هتحبه ازاي؟ ففكر جيد. لو نفكر الامر من هتحب ذكائك ولو نفكر الامر للاخرين هتحب الاخرين ولو نفكر الامر لربنا هتحب ربنا. ربنا اتفق في مرضك. لو نفكر في للدكتور هيبقى جميل للدكتور عليك لكن مش جميل لقدمك خلي بي ويس مفيش مانا يستيعن أبت الله بيقلل محبتنا مردنا لكي تحب الله لأمانة أنك انت تبدأ بالمخافة وتصل إلى المحبة من البدء الحكم المخافف الله ابتدي في الأول بالمخافة وابتدي في الأول بالساعة وابتدي بتنفيذ مطايا ربنا فلما تتاوع ربنا وتسلق في الفضيلة وفي الخير بالممارسة هتحب الفضيلة والخير ولما تحب الفضيلة هتحب ربنا بالضرورة لأن الإنسان الذي بيحب الخطيئة ما بيقدر يحب ربنا بالعكس لوجد إن ربنا عاص وأتاده وبيمنعه عن رغباته وبيبقى في سوء تفاهم بينه وبين ربنا فأنتي تتخلص من العوائق التي تعوق محبة ربنا في قلبك ربنا كل نفسي وتسئل بيعطى المحبت ربنا في كلبك وحاول تنتشر عليها واحدة واحدة حاول تنتشر عليها واحدة واحدة وحاول تنحذ وفايا الله وقل لي يا رب وقيمة جريلة حتى ان انا ما تعزز بك حتى ان تعبتني حيثا لمحبة ربنا بهذه الطريق وتتدرك فيه لكي تحب الله حب كل ما يستصل بالله يعني ايه تحب ربنا تحب جيد ربنا زي ما دوتا بيقول رحكب بالقائلين ليه الى بيتا ربنا زه. واحدة طلبت من الرب اياها الكمس الاسكن في بيت الرب كل ايام شاب لكل السكان في بيتك يباركونا الى الابد لما تحب بيت ربنا هتحب ربنا لما تحب اكتاب ربنا ووصايا ربنا هتحب ربنا نييد يقول له احفظت وصياك سرعت بوصياك كما نجد رماع كثير. يجب تكلامك الصاح لربك، تحب السلام، تحب السلام، تحب الخدمة، لأنها حدا ساعة رجل، تحب ملكوت الله، تحب السماء، تحب الملائكة، تحب كل ما يتعلق بربنا، تحب كلام الله. تحب خطام الله اذا احدث كل ما يصل لكله من الله للضرورة ستحب الله وستحب الابدية ولكن اذعل هذه الاسياء كلها وصائف توصلك الى الله ولا تقف عند حدود الوصائف يعني مش تحب الخدمة تصبح الخدمة هدف لا الخدمة وصيلة توصلك لربانه تحب الكنيسة ليست تتحول الكنيسة هذا لا الكنيسة وصيلة توصلك لربانه بحب الصلاه والصلاه كف حدث لا في وسيله وصلت لربنا هي حاجه ما حصلت كل ما يوصلك الى الله هيخليك تستقبل ربنا لكي تحب الله عاشر الذين يحبونه في العشرة بتؤثر في العشرة بتؤثر وبتيجة من الإسقار الشخص تباعد يستطع عليك الجيد لو أنت عشرت واحد خوال هكذا ولو عشرت واحد شكار هكذا جيد ولو عشرت واحد كلامه كثير هتتعلم كفره في الكلام ولو عاشرت الصامتين ستحط الصمت نسلحهم ولو عاشرت الإنسان المؤمن الوافق بإيمانه بربنا هتتعلم منه الإيمان وتتعلم منه الفقر ولو عاشرت الذين يحبون الله ستحب الله مثلك. لو عابت مع انسان صاخر متجمر متبجر بعد من كل حاجة بعد خمس دقايق هتلاقي نفسك صاخر متجمر متبجر من كل حاجة عفت عليك سبقيك لا عاشرت ناس منلوئين بالسلام الداخلي حتى انسى بالسلام الداخلي مدام الحكاية كده عاشر الذين يحبون الله هتلاقي نبتل تحب حكرة بني بيخب ما فيه انسان بيروح الابيرة بيحب الابيرة وبيحب الرغبان وبيحب الحياة الرغبانية ما فيه انسان ليعاشر أشخاص يحب السلام والتأمل في الإشباء أكد يحب السلام والتأمل ده انت لو عاشدت اللي بيحطهم خطية فإن حتى تتجدت حتى الخطية اه ده حتى تده صحصية من واحد الى آخر يا روز تعاشر الناس اللي بيحطوا ربنا مجرد وجودك معاهم سلامهم حياتهم اسلتهم صلواتهم سمتشتكم بربنا حواسطهم القلبية نحو الله تنتقل منهم إليك وتلاقي نفسك بتمشط شعبيتهم دين عن تدريك هو أنت تدري إنها تنتقل إليك تاجهي الأمور لك أنت الله افعر بوجود الله معك اسعر بوجود الله معك دوتك هكذا يعني يقول ايه فلسدت فرأيت الرب اماني في كل حين لانه عن يميني فلا اتجعزع ربنا اتباني وعن يميني ما دمسعر ان ربنا موجود معاه بيحبه وسليمان في النشيد يتكلم عن ربنا يقول شماله كشعر رأسي و يمينه تعانق يا حبيبي لي و له الراعي بين ساتر يقول انت تحت ظله استحيت اتعب شعوره بان ربنا معه بان ماسك في ايدك بان عائق اسادك بانه محيط بيك بانه عب شعر راسك بانه حاطك في كف وداقفت على ايدي كل دي بتخليك سهد لكن عايز تحذر حينها وانت مشاعر بوجوده معك بدل يعني ايه بتحذر غاية رياضي كده حتى رياضي يسمعون تحذر تحاضر معاه موجود معاه تحذر دي على اللي يخليك سهد يجي إليه النبي يقول حين ها رب الجنود الذي أنا واقف أمامه واقف اتامك طبعا في اتامك مجمع جميعا معرف دي الأشواء اللي تخلي الواحد يحضر فيه فيه وسائل عملية وكان الناس يذكرون عن خشبهم لهاجز الأمور باستمرار تشدد يحمل الحبيب يقول الذي سمعناه الذي رأيناه الذي لنسته أيدينا نخل الله خد تقصر مدهولا لخد تقصر أشبه وإسلم عيس مو مركز ربنا في حياتك عشان أنت شوف بتحبه ولا من ايه واحد يمر عليه 3-4 أيام 5 أيام ما يستكد في ربنا من قاعدة يوم الحدي القاعدة يوم الرب وقاعدة واحد يوم الحدي يستكد بطني خليه امامك بالتمراج خليه امامك بالتمراج جعلت الرب امامي في كل حين جعلت الرب امامي في كل حين لا الكلام المظلوط اللي وصلت لمحبة ربنا في مؤتة تانية في حبة ربنا ليقولها الخديد يوحمى الحبيب ليقول ايه كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه عاو التحب ربنا اتجي حب الناس ابتدي حب الناس اخدم الناس حبزي نفسك لأجل الناس سلاقي محمد ربنا باشا ليس قلبك يا حديثة الشخص اللي قلبه مملوء بالكراهية ولا بالحكم ولا بالتتجر من الآخرين هيحب ربنا زياد وزياده حب الناس هيحب ربنا تدرب في محبة في الناس وفي حدوتهم الإنسان اللي بيخدم الأبطال في مدارس الوحف قطعا بياسا لمحبة ربنا عن طريق الخدمة والإنسان اللي بيخدم الملاجئ وبيعود مع الأبطال المحتاجين أو بيخدم المرضى أو بيخدم المزورين أو بيخدم العجبة أو بيخدم المحتاجين بأي نوع دلاجة محبة ربنا تزدحت الى حلبة سماء سعر او لم يسعر وديجد عمر ربنا مع هؤلاء الناس فيجيده هذا ايضا حبا ولذلك كانت الخدمة من دلائم محبة الانسان لله. ومنه وصائف محبة الإنسان لله يعني سبب ونتيجة الخدمة في وصالف لمحبة ربنا ومحبة ربنا في وصالف في وصالف دلما ربنا كده متدنسة مع بعض إن أردت أن تحب الله انظر أيضا كم يحب الله الموت وحاول كما هو يحبهم أن تحبهم عنك, عنك أيضا أنها خيطة وإذا أردت أن تحب الله من ناحية سلبية لا تنتب مساكلك لله لا تنتب مساكلك لله أنا أقول الكلام ده ليه لأن النتائج أبتد التجرب بدون نتائب هتظهر تاني بعد سويس ودايما للناس اشعر نتيجة لا ما تلحبت ما زريد ومن ضمن اللي تلحبت جرة كنه لا يا رب ما ترجحنيه هو ربنا اللي كان عوراقه صلابتين هو اللي, اللي خلاك تجاوب اجابة معكشة ايه بسه. لا يا رب ما تجنيه مجموع لا يا رب ما تدخلوش الكلية اللي ما عاوشها فقط يا رب لعوش الكنيسة ولا صلة ولا اعتراف ولا تناول وتمسلة من التفديدات المستدرة فليأني ربنا ربيني يا جنبو ايه فلماذا؟ ايه يا ربيني يا جنبو؟ الله وبقوله قبل ان يكون ما مت في ربنا مسؤولية اخطائك او اخطاء الاثرين أو المتاعد اللي بأسنا معلمني عقوب الرسول يقول لا يكن أحد إذا جرّد أنه جرّد من الرب لأن الرب ما بيجربت بالشروف منه ما بيجربت بالشروف متاعدة ضعها على فتف الله لكي يحملها بالنيابة عمه ولكي ينجيك منها ولكن لا تنسبها إليه يعني قل يا رب نجيني من المتاعب ما تقولوك يا رب انت سبب متاعب أقول هذا وأنا أتمنى طبعا أنكم تجيبوا نتائب كويسة يكونوا فرحمين ومستطين ومستطين ومستطين إلى أخذ من الرب أن يحبك هذا الحب الذي من عنده، وأن يعمق هذا الحب في صلب يوم بعد يوم، وأن يكتب الحب في صلب بالروح القدس له المدى الدائم من الآن وإلى الأبد أروي.